si didangi morpot sa naawati daw كل شيء kulis الذين يوافق تمام سيودا والله على كل شيء إن ان في الليل ولله ملك السماوات والأرض والله ولا كل شيء إن في خلق السماوات <تصفيق> الذين يذكرون الله قياما وخوضا وعلى جنوبه ويتفكرون فيه ربنا ما خلق قطابا فلا سبحانك ربنا ما خلق Good no.